ولا تقتلو المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليصبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من في تجويد القرآن للدكتور سعاد عبد المجيد وغاية المريد في علم التجويد لفضيله الشيخ عطيه قابل نصر يتعلق بالقران والقران هو اشرف العلوم واجلها عند الله تبارك وتعالى والقران كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بان يقرا القران كما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، فالتجويد واجب حكمه في الدين أنه واجب، ولكن بأن يأم الناس بأن يأم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم الناس وهذا أمر جيد في العلماء وفي طلبة العلم أن إذا ذكروه بالفضل من العلماء عادوا إلى الفضل فورا فقال إنما الصدقات للفقراء فأنكر عليه أبو عبد الرحمن طيب حاضرين ولنا حاضر فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إيه الصواب وإيه الخطأ الصواب للفقراء بالمد والخطأ ما قرأه الرجل للفقراء دون المد فلذلك أنكر عليه أبو عبد الرحمن فدل ذلك على أن التجويد واجب دل ذلك على أن التجويد واجب. قال العلامة عبد الفتاح المرصفي أن ابن مسعود أنكر على الرجل في مد هذه الكلمة رغم أنها ما غيرت شيء، فدل ذلك على أن التجويد. على أن التجويد واجب واجمع العلماء على وجوب التجويد قال استاذنا الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري وللعلماء رحمهم الله في وجوب التجويد تفصيل اولا الوجوب أي أنه واجب فقال ابن الجزري الناس في ذلك بين محسن مأجور محسن يعني مجود مأجور أو مسيء أو معزور الناس مع القرآن بين الثلاثة محسن مأجور أو مسيء أو معذور فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه آثم وغاش بلا مريا غالي يعني عايز يقول إن الذي يطوعه لسانه ويجد من يعلمه ويعدل عن ذلك ويعتمد على ما ألفه من حفظه دون أن يرجع لأحد يرشده ويبين له الصواب فهو آثم وغاش بلا مريا يعني بلا شك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والحديث معروف أما من كان لا يطوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا إلا وسعها تبسوف فتوى الشيخ أبو عبد الله نصر بن محمد الشيرازي ماذا قال؟ قال يجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته سيانة للقرآن عن اللحن والتحريف قال الإمام الجزري بأن من استأجر شخص ليقرئه القرآن فإذا لم يقرأ القرآن مجودا لا يستحق الأجر على ذلك ومن حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآن فلا يحنث يعني لا يكفر في هذا اليمين يعني الذي يجد من يقرأ القرآن دون تجويد ولا ترتيل إذا أقسم على أن هذا ليس بقرآن فلا يحنث ويديه طبعا راي الإمام الجزري وفتوى طبعا الإجماع قال بذلك الشيخ الألباني وقال بذلك الشيخ نصر الدين الطبلاوي فتوى شيخ الإستاذ تيميه قال أما من يطئ أو من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمنه قراءه أخرى ويكون له وجه فيها فإن الصلاة لا تبطل يعني يعني لو واحد بيقرأ في فاتحة الكتاب وقال اهدنا السراط المستقيم بالسيب فهي قراءة فالصلاة صحيح اذا ادخل شيئا او زاد حركة او نصب فاعل او رفع مفعولا فهو آثم وتبطل الصلاة إذا كانت القراءة في الفاتحة طيب سؤل الشيخ محمد بن خلف الحسيني شيخ المقارئ بالديار المصرية سابقا ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ وحكم الاكتفاء باخذه من المصحف دون تعلم قال اعلم ان التجويد واجب وجوبا شرعيا يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو فرض عين على كل من يريد قراءه القران لانه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا ووصل الينا كذلك بالتواتر في فتوى شيخ المقارئ بالديار المصرية سابقا معنى الكلام ايه قال اعلم أن ان التجويد واجب وجوبا شرعيا يثاب فاعله يثاب فاعله بمعنى إذا وجد من يعلمه ويطاوعه لسانه وسوف يتصدى للصلاة في المسجد وغير ذلك فواجب عليه أن يتعلم علم التجويد ويثاب على ذلك من الله تبارك وتعالى وهو فرض عين عليه لابد أن يتعلمه أما إذ لم يجد من يعلمه ولم يطوعه لسانه فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد نقل العلامة الشيخ عبد الباقي المالكي أن العلماء اتفقوا على ان القراءه بالتلحين ان اخرجت القران الى كونه كالغناء بادخال حركه فيه او اخراج حركه منه او قصر ممدود او مد مقصور او تمطيط يخفي اللفظ او بتلبيس ويتلبس به المعنى الحرام والقاف القارئ بها فاسق والمستمع له آثم وهذا استنباط من كلام الإمام الشافعي نقول ثاني الكلام الشيخ العلامة عبد الباقي المالكي قال أن العلماء اتفقوا على أن القراءة التلفين. إن أخرجت القرآن إلى تونه كالغناء بإدخال حركة فيه أو إخراج حركة منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي اللفظ يتلبس به معنى الحرام قال فالقارئ بها فاسق والمستمع لها آثم واستنبطوا هذا الكلام من كلام الإمام الشافعي رحمه الله حكم التلقيم من المصحف دون علم حكمه لا يجوز قال بذلك شيخ الاسلام وقال بذلك الشيخ محمد نصر الدين الالباني والشيخ حسن ابن خلف الحسين المالكي والشيخ احمد الرفاعي المالكي والشيخ محمد البسيوني المالكي وابو عبد الرحمن البحراوي الحنفي وغيرهم كثير طيب دل ذلك على أن التجويد واجب واجب في حق كل مسلم قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى ولكن اعلم أن التجويد أو أن لكل فن من فنون العلوم الشرعية له مبادئ له مبادئ عشرة لكل فن من فنون العلوم الدينية لها مبادئ لذلك قال العلامة الايمان الطيبي إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع فسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار, الج ومن دار الجميع حاز الشرف فالتجويد يا إخوان من أفضل العلوم لأنه منسوب إلى كلام الله تبارك وتعالى طيب موضوعه أي موضوع التجويد الكلمات القرآنية وقيل الحديث كذلك يعني التجويد يقرأ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجودا كالقران تمام فموضوع التجويد متعلق بالكلمات القرآنية والاحاديث النبويه فضله هو من أشرف العلوم وأفضلها هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها واضعه ائمه القراء طيب فائده التجويد الفوز بسعاده الداري الدنيا والاخره استمداده من الكتاب والسنه واسمه علم التجويد قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات غاية الغاية من التجويد هو صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى خلي بالحضرتك الغاية من التجويد هو صون اللسان عن اللحن في كلام الرحمن واللحن هو الخطأ والميل عن الصواد وهو قسمان جلي وخفي فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بها في القراءة سواء خل بالمعنى أم لا فلبيل اللي اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة أو بمعنى بسيط هو خطأ يطرأ على القارئ في أخطاء اللغة العربية وهذا لحن جلي لأنه غير المعنى كقول الله تبارك وتعالى إنما كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فلو قرأ القارئ إنما يخشى الله من عباده العلماء طبعا المعنى تغير تمام قال إنما يخشى الله الله وقع مفعول به مقدم على الفاعل والفاعل هو العلماء فلو قال القائل كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء طبعا تغير المعنى تماما جعلنا المفعول به فاعل والفاعل مفعولا جعل أن الله عز وجل هو الذي يخشى من العلماء فلذلك اللحن الجلي لحن يطرأ على القارئ فيخل بأحتام اللغة العربية كأن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا يجعل المفعول فاعل والفاعل مفعول أو إبدال حرف بحرف يبدل حرف بحرف عندنا الحروف ولما إن شاء الله نصل إلى مخارج الحروف وصفات الحروف حنعرف الفرق بين الدال والتاء إن كل واحدة لها مخرج من اللسان تخرج منه فإن خرج الحرف من غير مخرجه لا يسمى بحرف بل كاد أن يدخل في مسمى آخر فإذا أبدل القارئ التاء إذا أبدل القارئ التاء دالا وقع في الخطأ وهو اللحن الجلي أو أبدل حركة بحركة يعني جعل المرفوع منصوب ممكن يغير حرف خالص ممكن يغير حركة لذلك قال كتغيير حرف بحرف او حركة بحركة فالاول كابدال الطاء دالة او تاء بترك الاستعلاء فيها اما الثاني كضم تاء انعمت انعمت الاستهلاك في صفات الحروف هتاتي المسائل مكمله لان كل ديت ابواب غايه الامر ان الغايه من التجويد هو صون اللسان عن الخطا في كلام الرحمن واما اللحن الخفي هو خطأ يطرأ على الالفاظ فيخل بالعرف دون المعنى يعني ببساطه قلنا ان اللي الجلي خطا يطرأ على القارئ فيخل باحكام اللغه العربيه لانه بغير المعنى اما الخفي هو خطا ايضا يطرأ على القارئ فيخل بأحكام التجويد لكن ما غيرش معنى كأن تضيع الغنه كأن يضيع الإضغام كأن يضيع الإظهار دي كلها مسائل حنتعرف عليها إن شاء الله طبعا كل حاجة من المسائل دهية لها باب حنبين فيه وطبعا حنجيب متنة تحفة الأطفال مع متنة الجزري ننزلهم على بعض إن شاء الله ننزل المتون على بعضها ونبدأ نشرح من خلالها بعد ما نبين التعريفات اللي احنا بنتكلم فيها إن شاء الله يبقى اللحن الخفي هو خطأ يطرأ على القارئ فيخل بأحكام التجويد واللحن الجلي هو خطأ يطرأ على القارئ فيخل بأحكام باللغة العربية أنا مش عارف ان احنا ممكن نكون كده طولنا او ننتهي الى هذا الحد ولا إيه؟ طيب علشان ناخد بالنا من مسائل التجويد ومن احكام التجويد لابد ان الانسان يكون عنده رياضة في فكه لذلك قال صاحب النظم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه يعني ليس بين القارئ وبين التجويد إلا رياضة امرئ بفكه فالحروف جميعا تجدها ما بين ترقيق وتفخيم واستعلاء واستفال ومقلقل هذه كلها صفات بيكون القارئ يتغير حال القراءه معاه وتتغير شفتاه ولسانه في الكلمه الواحده اكثر الى اكثر من موقف لابد ان الانسان يكون عنده رياضه في فكه فطبعا الرياضة إن شاء الله نتعلمها بفضل الله عز وجل في باب مخارج الحروف لأن الحروف كل حرف من الحروف المشهوره المعروفه له مخرج وله مكان يخرج منه فإذا خرج الحرف من مخرجه انضبط وضبتة القراءة. أما إذا خرج الحرف من غير مخرج الواحد ما مي... يحسش بجمال القراءة، فلا بد الحرف يخرج من مخرج. طيب إن شاء الله بفضل الله في الدرس القادم هنجيب متنه. الجزرية للإمام الجزري ونقرأ منه ونبدأ نشرح من خلال الابيات ونجيب الأمثلة من القرآن على الكلام نعم احنا مش هنشرح النهارده فيه في الابيات طيب ماشي. ايها الاخوه الكرام طبعا الكلام حوالين القران كلام جميل كلام ممتع لان الكلام يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى الأصل الاصل في احكام التجويد ان هي بتضبط اللسان العربي يجعلك حتى في كلامك مع زملاءك او مع اخوانك يجعلك فصيح اللسان مضبوط اللسان ليه لأن الحروف بتخرج من مخرجها فيستمتع القارئ ويستمتع السامي بهذا الكلام بليح علينا أخونا الشيخ بسيوني مجار إن إحنا نبدأ نشرح في الأبيات كنت عايز أكتفي بهذا القدر دليل كنت عايز أبين بس حكم التجويد بأن التجويد أمره عاصم جدا جدا والناس بتستهم بالقرآن اللي عاوز يقرأ يقرأ اللي عاوز يصلي يصلي اللي عاوز يتكلم يتكلم فاحنا عايزين نقول للناس لا اعرف انت بتقرا ايه واعرف ضوابط ما تقرا ايه ايه المطلوب منك ده مش كلام جرايد ده كلام الله تبارك وتعالى عندنا اول قاعده من قواعد الشيخ الجمجوري في متن تحفه الأطفال قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاف تعالوا بالراحه نرجع إلى كلام هذا الإمام القوي هو بدأ الكلام في أحكام ما يسمى بأحكام النون الساكنه والتنوين قال للنون إن تسكن وللتنوين اشترط في النون إذا سكنت وللتنوين بأنواعه إذا كان بالرفع أو إذا كان بالضم إذا كان بالرفع أو إذا كان بالنصب أو إذا كان بالكسر جاء الكلام معنا عن النون الساكن والتنوين. لها اربع احكام فالاول الاظهار قبل احرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء الامام عايز يقول ان عندنا حرف اله والهمز وحرف العين وحرف الح وحرف الغين وحرف الخاء. طول ست حروف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء جمعهم بعض بعض المجودين للقران في بيت جميل قال اذا غاب حبيبي عني همني خبره لو خدنا أول في حرفي في كل كلمه نجد ان احنا خرجنا الست حروف اللي معانا في البيت متن تحفه الاطفال همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء ايه علاقه الست حروف بالنون الساكنه والتنوين خلي بالحضرتك الاول قال للحلق ست رتبت فالتعرفي في البيت نمر اثنين الست حروف دول اسمهم حروف حلقيه صح حروف حلقيه ليه لانهم يخرجوا من الحلق والحلق آه الحلق الواحد وثلاث مخارج أقصى الحلق أدنى الحلق وسط الحلق والست حروف بيخرجوا من المخارج الثلاثة لو أنت عاوز تعرف مخرج أي حرف بتحط همزه وتنطق الحرف ساكن تعرف مخرجه على طول فبعنا عاوز أعرف مخرج الهاء عاوز أعرف مخرج الهاء بخرج منين أحط همزي وأنطق الهاء ساكنة فقول أه أه شوف الهاء جاي منين من أقصى الحرف من اقصى الحلق خد بال حضرتك طيب آه. عاوز اشوف مخرج العين بقول اع ساعه وسط الحلق طيب عاوز اشوف مخرج الغين بقول أغغ. اغ شوفت؟ بقول اغ شفت قول معايا كده اغ لجا جت منين من اعلى الحلق فلذلك الست حروف اسمهم حروف حلقيه لذلك قال الناظم للحلق ست رتبت ثالث مرتبة مرتبه يعني اقصى اوسط ادنى وكلك جمعهم بيخرجوا من الحلق ايه علاقه الحروف السته بالنون الساكنه والتنوين عايز يقولك اذا اتى حرف من هذه الحروف الست بعد نون ساكنه او تنوين يسمى ذلك إظهار حلقي طيب نجيب أمثلة على الكلام لدينا نفهم <تصفيق> ما ينفعش فاتر كليها شيء قسيب طيب عايزين نقول مثلا نجيب نون ساكنه أو تنوين مع أحد الحروف الستة قدام حضرتك كده اكتب الها والهمزة والعين والغين والحاء والخاء. وتعالى نجيب أمثلة من القرآن على هذه الحروف أنا ما حضرتش الأمثلة عموما إلا لدي يعني ما جمعتش بعض الآيات إلا الحاضر إن شاء الله سوف نبين طيب قول الله عز وجل وكان الله عليما خبيرا شفت انا قلت إيه؟ عليما خبيرا تنوين بالفتح وبعده حرف الخاء والخاء من حروف الاظهار السته الحلقيه كان الله عليما خبيرا طيب أتينا بتنوين مع حرف الخ طيب نجيب تنوين مع حرف مثلا الغين مازلنا مع الحروف الحلقيه الست حرف التاني. قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة مغلولة غلت أيديهم شوف مغلولة غلت أظهرنا التنوين ليه؟ لأن بعد التنوين حرف من حروف الإظهار السته قالت اليهود يض الله مغلولة مغلولة غلت هذا التنوين مع الغي طيب أتينا بحرف الخ وحرف الغ عايزين مع حرف العي مثلا والله خبير عليم شوف خبير عليم الصواب اننا اقول والله خبير عليم والخطأ اننا اقول والله خبير عليم لا لا لا دا الخطأ بذلك اسم اظهار اظهرنا فيه التنوين طيب اتينا بحرف الخاء والغين والعين فاضل حرف الايه حرف الح والله غفور حليم والله غفور حليم طيب عندنا إظهار بيأتي في كلمة واحده يعني ممكن الإظهار طبعا احنا اشترطنا في حكم النون أن تكون ساكنة طبعا عندنا نون متحركة لا لا لا, لا. كلام بعيد عنها خالص فقول الله لكن الذين لكن الذين لا لا لا مهيد نون مع همز أو مع ألف لكن النون هنا ايه متحرك واشترى لذلك قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاحنا بنغدو بداية في الإظهار لستفضل ثلاث احكام تنيي فيه إخفاء فيه إقلاب فيه نعم فيه إقلاب فيه إظهار فيه إظهام بأنواعه بغنى ومن غير غنى فإحنا بناخد في الإظهار قال فالأول الإظهار قبل أحرفين للحلق ست هل تعرفين؟ طيب لقد قلت الحضرات كنا أنا ما أتيتش بالأمثلة من القرآن يعني ما كنتش محضره لكن إن شاء الله الأمور ميسرة لو فتحنا المصحف بعد ما نقرأ سويا حد يجبنا أمثلة كثير جدا جدا هيتبين فيه الاحكام طب نقرا سويا لو احنا هنقرا مثلا مع بعض حتى نبين هذه القاعده هنقرا مع بعض الربع الاول من سورة البقره حتى نبين فيه القاعده اللي احنا خدناها الليله وهي الإظهار الحلقي بحروف الستة وعلاقته بأحكام النون الساكنة والتنوين. فعلًا بروح نقرأ من أول سورة البقرة لو فتحت معه المصحف ويقدم حضرتك الكراسة تحتك ويعرف إن إحنا بنتكلم في أحكام النون الساكنة والتنوين وعلاقته. بحروف الاظهار السته اللي هي الها والهمزة والعين والغين والحاء والخاء. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام.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 وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم شوفت خلي بالك معي طبعا اتى التنوين على كلمة سواء عليهم اتى التنوين ويعرفون احنا بنتكلم في احكام النون الساكنه والتنوين اتى التنوين وبعديه في كلمة عليهم حرف الأولاني من حروف الإظهار الستة الحلقيه لذلك بقول سواء عليهم لو واحد قال سواء عليهم نقول له غلط غلط ليه لانه تغنى وما في شيء نقول الصواب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة ولهم عذاب عظيم هذه الحكم الثاني في الآية رقم سبعة قال عذاب عظيم أتى التنوين على الباء بالضم وبعديه حرف من حروف الإظهار الستة الحلقية لذلك قلنا عليه ايه ولهم عذاب عظيم لو غنيت عليه خطا ما ينفعش عذاب عظيم عشان هو اسمه اظهار ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم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 فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم خلي باله أتى التنوين في كلمة عذاب أتى التنوين على الباء وبعده الهمزة عذاب أليم أتى التنوين وبعده حرف الهمزة وهو من حروف الاظهار الستة الحلقية. احنا بنقرأ القراءة دي تدل نربط إيه علاقة الحروف الستة الاظهار الحلقية بالنون السكنة والتنوين. بنقرأ نبين هذه المسألة وهذه القاعدة. ولهم عذاب أليم.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 Waarom wil niet in En خلي بالك من كلمة ولكن لا يعلمون وواحد يقول لي ما هنا نون سابنه هي. عملتش ظهار ليه اقول لك بعدها حرف اللام وحرف اللام مش من حروف الاظهار الستة احنا بنتكلم علاقة ما هي العلاقة بين حروف الاظهار الستة والنون Noun is, de Noun is is الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أُولَئِكَ الذين اشتروا الضَّلَالَةَ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 سم بكم عمي فهم لا يرجعون خلي بالك حضرتك معي سم بكم عمز عندنا الميم في كلمة بكم عليها تنوين بالضم وبعديها في كلمة عمز أول حرف فيها حرف العين وهو من حروف الإظهار السبتة الحلقي إذن قلنا إيه بق منعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم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 Wa'ïda, Allah, wa'alaïm, kwamu, wa'alawusa, Allah, gulada, ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنسادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأخذوا Succesvolle dingen die je hebt gedaan, maar het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 طبعاً هننتهي إلى أطلق الأول من سورة البقرة وإن شاء الله في اللقاء القادم هنكمل بعض المسائل في أحكام التجويد وطبعاً الفتاوى اللي حضرتك كتبتها ورايا للادي كلها موجودة في كتاب القول المفيد القول المفيد في وجوب التجويد بفضيله الشيخ ابو انس محمد ابن موسى النصر اذا حبيت ترجع لهذا الكتاب عايز ترجع له من باب مراجعه بعض الفتاوى اللي احنا قراناها على حضرتكم في هذه اللي. طبعا نتبسط في الكلام حتى نصل إلى جميع الأذهان ونحاول نوصل المعلومه للكبير والصغير والقوي والضعيف نسال الله عز وجل ان هو ينفع بهذه القراءه وهذا العلم المبارك الذي رزقنا الله واياكم هذا الفضل الكريم ونسال الله عز وجل ربنا جعله في ميزان حسنات اخونا فضيله الشيخ بسيون النجار هو امام وخطيب بقريه النجار بمحافظه كفر الشيخ طبعا احنا ما احناش لكن هو الاح علي ولكن احنا بفضل الله عز وجل سوف نبين ما نقدر عليه وما نعلمه وإن كنا غير مؤهلين لهذا الباب والله ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته